الحمد لله رب العالمين واشد الله واشد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسميه الكفير رحمة الله يا حضرات الساده الصالحين ا اليوم مسلم بن تعالى وهو مسلم بن حجاج بن مسلم ابو الحسين الفشيه بن الصبور رحمه الله تعالى في يوجد الامام البخاري وخريجه و نحن في كتاب صلاة المسافرين وقصرها مع باب استحباب ركعتين في المسجد في من قدم من سفر او قدومه سوق قدمه في اربحه أو في موطن رسوله اصلون من جوع ان بني كما ادم وصالح كان فيصن فيه وكعتين والعمل فيه الشكر لله عزته على عرضتهم السلامة ودع سرين واني منه وهذه كانت عادة المبيه عزة صلى الله عليه وسلم سنته قال حبثنا عبيد بن معاد وابن معاد العبري أحد الثقاء الخفاض وكتبنا القديم و المعظم و الحديث من الشرع و من الحجاج من بلاد كي ابو بكر الله المؤمن الحديث المحارب و المنتصار صفته إمام زاهد اساله سميع جاب و رضا الله هو الله وحده أحد المغفرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا ومعلوم أن بعيرا جابر كان قد أعيى جابر فرجاء نبيه صلى الله عليه وسلم فنخسروا يعود فصار هذا البعير يثبتوا ما كان معهم في أروفقه من هالدواء وهذه معجزات من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام فعرض النبي عليه الصلاة والسلام على جاول أن يشتري منهم هذا البعيد ففيه دواء الشباق النبي عليه الصلاة والسلام من الصحاة والله يحط هذا من قبر النبو وفيه كراز البيع والشراب وأنه مباعر حجاب السنة والقياس والمضاء فلما قل ببنبينا أمرني أن آذي المسجدة فأصمي رفاقك وهذا على سبيل استحباب هذه سنة مستحافة وفي ان المبيع بالصرف اا او في ان يجابر يشترط على المبيع بالصرف حملانه قد ابيعت بيع وتمام البائع لكن شرط اكثر ان يحملني الى المبيع ففي جوذ اشتراط في البيع اشترك ماذا؟ في المال انا سأشتري منك السيارة احنا كنا في المنصر اشترك عليها لحنا بديت سيارة إلى دمئة انا تأخذوا مجرى طيب اشتركت منه من شبك اشتركت عليك مثلاً شرطاً لا ينافي الإنفاء على المبيع والشراء والتملك لا بس أشترط عليك أن تفتح فيه على الأغاني والمعازق ورمياتك لا بس أشترط عليك أن لا, فيه على عليك أن لا فيها المادمين والفاسقين وما ذلك بس لا يمانع يبقى... الشرطة لا يمانع أصل الله لأن يجاب يشترك النبي عليه الصلاة والسلام حمدان إلى المدينة معناه؟ فلا بأس ما في أصل التنبيك ولا أصل الانتفاع المثال الذي لا في أصل الانتفاع والتنبيك ما كانت يقول لو مثلا وبيعك أبيعك لتحالي الشرطة أنا في بس بشرط لا بس فيها أتو مش طيب لديه شرط هذا ففيه شروط في البايع وشروط للبايع الشروط للبايع مين آه؟ فراد الطرفان بشروط للصحة الزيال فيه شروط للصحة في والشروط جائزة في, في البيت الشروط في صحة الزائع الصحيح ومنها الفاس الشروط في البيت نفسه منها الصحيح ومنها الفاس طيب الآن عايشة برد الله عنه لما جاتنا بين الهام وقالت لا تقيم فخيرت الله أنه لا تستعيد لكن بشأن يكون مبادئ ليه فراح التكلم السيدة بريرة فقالوا له هي دفعوا الولاء لنا كمان لا تبدأوا كم هذا الكلام إذا دشروا فسروا فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطط بالناس وقال أيها الشرطان ليس في كتاب الله فهو ضاغم ولو كان مئة الشرطان فالولاه لمن أعطى لمن نقض الثمن لمن نقض إيه الثمن أعطيها واشترتي ولاءها فأعطى فصار ولاؤها بالموجة نقض الثمن إذا لم شروط في الصحة في البيت شروط في البيت تباقي نفسها أن تأخذ السيارة من المحراج وتشترط عليه إلجع المميات ماذا لا يدرس إن هذا لا ينافي أصل التمديد ولا الانتفاع من هنا أيضا تشترط رجابة على النبي عليه الصلاة والسلام الحلان إلى المدينة طيب هؤلاء مدينة هل ما حصل؟ وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد سبقه ذهب ذهب جل نائب کا ہے وہ يريد قسم تم کہو کہ سبحان اللہ فوج دنیا والناس مجتمعون فيها ايه كبير طور اعدن صبر تكون باذن للناس ليهنوا بالعون الله ويصافحون الطيب الذين <تصفيق> فقال له الرسول صلى الله خذ الثمر خذ الثمر ف اخذ الثمر مختلف في في الروايات هل كان بالورق هل كان بالصليم هل كان بالنور لا يهم هذا كثير. ايوه اعطى النبي عليه الصلاه والسلام امر وقال ان ينقذه وسمع واخذ النبي الداخل فقال النبي عليه الصلاه والسلام جابر هل تراني ما كشفته يعني انت ما تقراش الاسئله بتساوي بتساوي كتير في الامتحانات خمس في هل تراني ما كشفته قال النبي عليه الصلاه والسلام صلوات النبي صلى الله عليه وسلم على جابر البعين ومعه الفرم إذن جابر أخذ الثمث وهو جابر البعين مرة فرم وهذا من حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فأنا الشيء من هذا الذي أهمنا في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره عن نصنر لأيه عندما جاء المسهر فقال احددنا محمد بن المثنم قال احددنا عبد الوهاد وهو ابن عبد المجيب قال احددنا عبيد الله عن وعن ابن كيسان عن جابر بن عبد الله قالت خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزاة فأضطأ بي جابر وأعي ثم قدم رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام وقدمت بالغاداة يعني محاة فجدت المسجد فوجدت على باب المسجد قال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك ودخل فصولي رجح قال فدفت وصوليك ثم رجعت قال حدث أن محمد الإمام المسلم روى هذا الحديث محتصرا وقال ذكروا المخاري مطور ولا المخاري قال احدثنا محمد بن المثنى قال احدثنا الضحى محمد بن المثنى أبو موسى المرتب بالزمين قال احدثنا الضحى يعني أبعاص الضحى كما ما خلق النبيل الشيبان لقب النبيل لأسباب ذكروا منها أنه كان كبيرا نفير وفي اول ليله تزوج ودخلت زوجته جاء لي فقالت نحي عنا امرؤك خبر ودع عبد الله وتسع صدور فلوطي بالنبي ممكن لوه سال ويذكر وتكون اشعل ليل او اشعر ويغلق البيت لا لقبل النبي لنبلي سعى صدرين دعم ومنهم قال أسباب أخرى غير هذا لكن هذا أسباب لقبل النبي كذلك طلوية أمين الفير قدم إلى بغداد فالمحدثون كانوا مجتمعين لسمع الحديث الكتابته من ابن جريم عبد الملك بن عبد الاسس الناس هرعوا لي وانظروا فيه مخلوق غريب اتخل عليهم اتخل بنده فأردك انظروا الشيخ الخبيل إلا أبو عاصر فقال الأول جرازي لماذا لم تخرج مع قال لا عوض لي عن مجمس الفيل اتعرض الحيوانات مرجونة لكن مجلسك ليس شفاوش فقالوا اجلس فأنت نبيه اجلس فأنت نبيه فقال حضروا حدثنا المحمد من مهل الله قال حدثنا عبدالغزاق والصبعان قال جميعا أخبرنا من قال أخبرني في المشياء أن عبدالرحمن بن عبدالله بكعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعف وعن عمه عبد الله بن كعف وعن كعف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من ثفالي إلا نهارا في البحى فإذا قدم بدأ من المسجد فصلى ركعتين ثم جالس فيه وليس هذا الأمر الخاص به شوخ وإنما كان يقع رجوع النبي عليه الصلاة والسلام في الوحى اتفاقاً اتفاق فإذا عادك غير الوحى فعادك غير النار كذلك فيسنى مصدقنا عن صلاة الوحى وينسنى الوحى وينسنى الوحى قلت له كم حديثاً قرأنا حديث غنى الصحابة لما فتصورنا انه ما حديثا ها ليس من شعب الحديث ثابت وعادي يعد الباب الذي الذي باب استحباب صلاه الضحى وان قلنا رجع ثاني عملها زمان فصوت الامر بالركعه وسطر حتى المتعاقبه عليه في استحباب صلاة البحار وهي صلاة الأوابين صلاة الأوابين حين ترمض الحصار ولها فضائر عدة أريد أن أذكرها لكم كتاب تمام منا بحث طيب وفيد هذا فالأول شيء الترغيب في صلاة البحر وهي صلاة الأواضي منها مدعى نبي ريضة أوصاني خليلي مثلا لست بدارك إنف ألا أنام على ونعين وهذا من باب آي من باب الحاسم نعم وأن لا أدع ركعتين بحر ان صلاه الاولين اول شيء صلاه الظهر اذا معك انسان متاكد لانزق في اخر البيت اذا ياخذ بحزميكا صندوقا من هنا فاصلي وان لا ادع ركعتين فان صلاه الاولين وصوم وصيام ثلاثه في ايام في كل شهر وعن قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يحضر على صلاه الضحى الا اول واف رجاء منين خائف قال وَهَا صَلَامُ الْأَوَّذِينَ هل أول شيء الثاني وهي عن أداء الشكر لله كل يوم منه. عن أبي الله عن أبي عليه الصلاة والسلام قال نصرح على كل سلامة من أعابدهم صباق فكل تسليحة صباق وكل تحميلة صباق وكل تهليلة صباق وكل تكبيرة صباق وانظر كم سلامات ثلاث منها الكبير منها الصغير منها متوسط السلام علي محاصر يحتاج إلى شك وإلا لو شاء الله كانت يا بي ساجابي لا أماتك كل تهليلة صدقة أو كل تجميرة صدقة وأمر معه من صدقة صدق. ونعمل عن ملكة الصدقة ويمزئ من ذلك أو تعتني أكعمى من, من الضحى ومحص الله الثالث أربع من الله يومه عن عيم بن همار ألغى الضخار عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبرد وتعالى هذه في كدسة أنا أقول يا ابن هذا مصر به أربعة ركعات أول النهار أكفيك آخر هذه تقوم مقام صلات الله أربعة ركعات في أول نهار بعد شروط الشمس والتفاعها شيئا نسيرا الرابعة هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب السلام عن أبي الدردائي أو صالح حبيبي بثلاث لن أدعهنما عشته بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلات الضحى وبألا أنام حتى وانترام وتقدم نظيره عن أبي هوايه الخامس هو يعطم من سريه يدي غنمت وأسرع كثيرا عن أبي عنه قرد النبي على الصلاة جيش جيشك بعض من غنيبه وأسرعه الكرة فقال رجل الله رسول الله ما رأينا بعكا من خط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث فقال ألا أقولكم بأسرع كرة وأعظم غنيمة رجل يتوضى في بيتي في أحسن وضوء فكتم معاجة إلى المسجديني فصر فيه صلاة الغداء ثم أعقب بصلاة الزحاة فقد أسرع الكرة وأعظم ما رأيكم الله تم يزهد الناس في ربين و ركاتين إنا ربان من الله ومعنى أسرع كالله أي رجع السالس أن من خرج لصلابها فأجروا كأجر المعتدر عن أبي أماما داخل رد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد من خرج البيت متطفيرا إلى صلاب مكتوبة فأجروا كأجر حاج المحب ومن خرج إلى المستهدوها لا ينصب إلا إياه فأجه كذب عنه وصلاة وصلاة عليه الصلاة لنغو بينهما كتاب في وهذا الأخير يقول حسن فروا أبو دول وأحمد ومعنى لا ينصب أي لا ينصب ويعانم شقة فمن من القرآن إلا عند الله الرحمن واحد تلقم أو تسمى بصراط الأول من الثاني تجزي على شكر كالولي تجزي على ندار الشكر بالله كل يوم على السلامة التي في الهسان نعم وصير رسول الله سلام يا أصحاب وصلى الله الرحمن الله يوم ابن آدم صلى الله عليه في أول ما قال أكفي كآخرهم. نعم وصية ووصيه الرسول صلى الله عليه وسلم الخامس قاموا متواضرا من سرية امام متواضرا من سبيل سبحان الله عندما يصلي الانسان هاتين الركعتين اول اربع ركعات يستقبل هذه المعابد ما شاء الله ماذا خير كثير نعم النقطه السادس لما تخرج من صلاته فاجرك طيب يتعلق صلاة الله ليه في حكمها بين المسيئين من الخلاف ليه؟ لأنه من الناس من قال يا مستحق ومنهم من قال لا دعية خاصة بمناسبة بالمناسبة لما فتح على النبي عليه الصلاة والسلام مكة يتصل الله فتصل الله بالصبر لا من قال تصلى بالجيوك لا بالمسك وبينهم من خلال الأعبارية إيزة مسلمة وليه يقول المؤلف الصحيح الذي ذدف عليه العديث والآثار استحبار صلاة البقر وأنها من السنة فاتخلف بذلك أخرى وتعدد الأقوال إلى ستة أقوال فبينهم يرى عدم استحبار بها ليه في بعض الحديث والآثار أن ينطحوا المؤمنين لن يكون رأي يرينا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لكن أيضا ثبت أن بعض الآخر من نوعات المؤمنين كلنا يرينا أن يبيع صلى الله بعض الصحابة كذلك بخير فمن حفظ حج على من لم يحفظ والمثبت مقدم على نفسه من أهل يقول منهم من قصره من بيو خط ومنهم من يرى بدعيته ومنهم من استحبها لسبب خدومه من سفر أو عنده من نحو ذلك ولكن الصحيح من هذا كل أنه مساعد فذكرنا أنها وصلتني ووصلتني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي غير المتفق عليه وفي حديث أبي الدردان في خارج الصحيح أو أعلى صاحب عدد ركعاتها فالأقل ركعاته مها ركعاته ولهذا قالنا أبو غيره أوصن خليل من ثلاثة ومنها ركعتين بحار ويجيز أن صرأ البحار من حديث عائشة كان يصنب بحار البحار قد ورد أيضاً أنه صرأ البحار ست ركعات من حديث جن وغيره وتابد السابق في الحقيقة إن هذا الوقت التسلم فيه مطلق يعني مفتوح أنتم عندكم أوقات السنة فيها مطلقة غير مفتوح من الشمس والفعلة إلى قبيل الزهر صلي مستوى ركعتين طار وركعة ست ركعة ثمان وركعة حتى ذكر الشوفان في 20/10 لان الباب مفتوح طيب ما بين الظهر والعصر ايه مفتوح طيب ما بين المغرب والعشاء ايه مفتوح طب من الانشاء الى الفجر مفتوح لحديث النوم انا رجل قال لله رسول الله كيف صلاه الليل قال متنا فإذا خشي عليكم الصوت فليصلي ركعة تذير له مع تلصات إذن هذا معنى كم وقت دائم أم نعم أذي وقت البحار إلى قبل الزواج فأفتح المزل فمن الظهر إلى العصر فأفتح المزل صلي ناكل معنى طيب عندكم من المغرب إلى العشاء فلا. عندكم من بعد العشاء إلى العشاء صلّم بشيء الأمر فيه سهل طيب نبدأ للعصر أمر فيه نهل يعني التنافر على الصلاة الفريق كذلك بعد الصلاة الفريق إلا رجل من صورة الكعخير التي بدأت حتى تطلع الشمس وتهتفع عرفتكم فشوفوا الأوقات المفتح فيها أكثر من الأوقات التي قيد فيها والصورة ذات أسباب جائزة فوقت التمهر على المدى بالراجعة كالاستحارة وما إلى ذلك الصورة ذات الأسباب حتى قد شكالي فأكثر ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم كما بكعت وأكثر ما ثبت من قوله اثنة عشرة بكعة طيب هنا تعرض بكثير وحدها الصحيح أن تصلى كل بكعتين متسرين وده يجري ما ثبتها عند أبي داود من حبيث أمهاني في وصفها لصلاة صلى الله عليه وسلم وضحى يوم فتح مكة. قالت صلى يوم مفتح مكة الصبح في الظهر يسلم بين كل ركعتين ولا همو من حديث صلاة الليل والمهاي مثنى مثنى وقتها يبدأ وقت الظهر من الرفع بعد طلوعها قبل ربع تقدر تقدر ذلك من أحوال ربع أو ثم ساعة إلى قبل وقت الزواج وذلك قبل الظهر بنحو ربع أو ثلث ساعة أيضا وعن زيد بن أرقم قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل كبا وهم يصلون وقال سراء الأوابين إذا رمضت الحصال من النحر يعني أي ساعة عشر مصر حضار شهر في شدة الحرب هذا هو الوقت. الذي ترمض فيه الحصال إلى أمها أو ميلوانا الاتصال الصغيره والضعيف التي تحتمل شده الحر الله وقيد الصيف ففجدت في الصفر ازينه تتظلم حين تنغل الخصاق يعني حين تشعر بشده الحر الله فتاوي الى امهنا تتظلم تتقي الحر طيب اذا ان هو يتربطوا الظل بنا عند الربع أول شيء الترغيب في صلاة الظحر وذكر ستة أمور فيها وكلها مجعومة بالعديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حكم صلاة الله هذه مسألة ثانية مسألة ثالثة عدد ركعتين صلاة الظحر المسألة الرابعة كيفية صلاة الظحر أحسن كيفية أن يصدر ركعتين والسلام طيب وقتها وهذه المسائلة الخمسة إذا كم المسائلة التي تتعلقون بصلاة الله واحد الترغي في صلاة الله معناه ترغي في بيان فضلها وما للمحافظ عليها من أجل وطواب مع الثاني حكم الصلاة حكم صلاة الله حكم صلاة الله الراجع أنها سنة مستحبة نعم الثالث ما سألت عدد الركعة والأمر فيها واسح يصلي ما استطاع في في طوح النهار بعض السلم يختلم هذا الوقت في يصلي من الوقت يصلي ربنا مئة نايرا ومن المساطين مئة ركعة معنا وكذا من هذا الطريق الأمر فيه امر فيه واستحب امر فيه يا سيدي المساله اللي انت قابلها في صلاه الفجر كتقليد ما الان اخيرا واحد ثالث الحث في صلاه الظهر ثاني حكمه ثالث عدد وركعه الرابع في تصنيف الصلاة تأكيد الصلاة وقتها عند محمد بن عبد كم الله كمثال جميل الاول, الأول. في صلاة الاضحى الترغيب في صلاة المغرب وبيان فضلها واجر من واظب عليها الحب نعم مسألة عزلت عزلت المساله التامنه على ارتفاعها صفر دوحه ها حاضر نتعرف كيف هذول بكال الكيفيه جميل نسال عن نصر يلا حاضرين لصلاه الفجر وايه المساله الاولى الترهيب لصلاه الفجر عليه الثاني حكمها وقتها وقتها الثالث مسألة عدد الوكعات الرابع عدد الوكعات الخامس الكيفية انت قدمت نحن نسع للمسألة الخامسة الوكعات يلا هت على الترغيب الترغيب الترغيب لصلاةها الله عفوض تعالى حبات أجر بعيدها نعم حكموها عدد الوكعات بيان عدد ركعة في المسألة ها؟ لا تطلع عن ركعتين معنا والأمر فيها واسع لأن هذا وقت الصلاة فيه مقاطع السنة فيه مقاطع نعم وقت وقت جميل الكيفية أول وبعدين الكيفية معناه أحسان الشيخ الله فضلهم جميع هذه المسائل وهذه ثانيه ان الثلاث ثانيه حجمها عدد متعارف عدد ركعات الكبير الخامس على الوقت عشان يبارك الله, حسنتم بارك الله فيكم. الآن الان نقرا فجاء بصاحبنا مسلم من هذا الاحاديث قال وحدثنا يحيى بن يحيى التمهي من قال أخضر نزيل بن زرائع عن سعيد الجرائري وسعيد بن إياس عن جرائري مسعود المصر عن عبد الله بن شقيق وقال قلت لعائشة هل كان نبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بالشقيق رفاقير حقا للتبعين الحقار قال قلت لعائشة صدر معنا ويقول المؤمنين صديقة من الصديق حبيبة من الحبيب والفقهة من الفقه هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظحى قالت لا إلا أن يدئ من مغيبه هذا لا يعارض روايات الصحابة الأخرى نبينا رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على هذا وأوصى الصحابة أن يحافظوا ويواظبوا على هذا لا يناهب قال وَحَدَّثَنَا عُوَيْدُ اللَّهِ إِمْ الْمُعَاذِينَ قال حَدَّثَنَا أَبِينَ قال حَدَّثَنَا كَهْمَسٍ ابن الحسن أبو الحسن بصر القيس عن عبد الله بن الشقيق العقيم قال أخوة عائشة أكام نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال لَا إِلَّا نَجِئَ مِنْ مَغِيْبِينَ قال حَدَّثَنَا معين عائشة في المباهب البقية في هذه المسألة طرص إحباب البحى نعم قال حتى منا يحيا من يحيا قالوا على مالك عن ابن شهابي عن عروتها عن عائشتها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة بحاق وإني لا أسبحها شو من فعلها مواضبة لحظة الأمر كان يطرأ للنبي عليه وسلم شيء لعله ايضا ترك نبيان الجواد او خشي من موظفتي ان تفرط على المسلمين البعفاء الم يشفع نبي عليه الصلاة والسلام عند ربه ان تخفى بالخمسين صلاة الى خمس صلاة كنبي عليه الصلاة والسلام يفعل الشيء ويتركه خشي بان موظفة اليس تتخرج جال اسلاة في موظفة؟ أليس كالفرق النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ليال انتباعا للتراويق ثم كفت خشيئا تفرق فلما انقطع الواحد وأمين عمر الله عنه جعلها سنة جعل الطريق سنة وجمع الناس على إمام واحد أو إمامين لكي لا يصنعوا أوزع وانتفرقين أنا يا إخوة فلا بد أن تنظر الله من الأحاديث القولية من زوية الأحاديث القولية ومن زوية الأحاديث القولية وتجمعها لا تصلت الضوء فقط على لواية عائشة فاتدعى لروايات أخرى على سهل أخرين لا فاستعيد من أخذ الجميع اللوايات حيث يمكن الجمع والجمع مهم. قال حدثنا يحيى إبلي يحيى متى عبدالله؟ أبو زكري قال خلقت علامات عن ابن شهاد عن عروة عائشة أنم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي صبحة صبح البحاقة وإني لا أسبحه وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو العملات وهو يحب أن يعمل به قشية يعمل بالناس فيرد رض العالمين قال وحدتنا شايبان بن فاركو الحبطي الأول منه قال حدتنا عبدالوالد وهو ابن سعيد التنون قال حدتنا يزيد وهو النبي يزيد الضبعي والمبقب بالرشق يعني الرشق قال في كمعادة حدتت لمعادة معادة, معادة. معادة العدوية الملدة عائشة رضي الله عمال أنا سألت رضي الله عنات كم كان رسول الله صدر على صلح الضحى قالت ويزيد ما أشاء أنا أقول لكم أن هذا وقت وقت أتسلم في محتوح ويزيد وين يزيد وين يومنا ما التقليق ويزيد وين ما أشاء الله الله يلا الله أدوك الآن أنا الآوان بعد الزواق يزيح الله خير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 عن يزيد والرشد بهذا الإسنان مثله قال زيد ما شاء الله ما شاء الله فرحكتنا من يحيى بن الحبيب الحالي فرحكتنا خالد بن الحال عن سعيد وعن بن عزي الذي كان ينقض حديث قتالا كما ينقض حديثنا سؤال بخلاص قال حدنا نالك وبدعان السلمسي أبو خطاء أن معاذة العجب مع حتى تفكرم عن عيشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلتهم على الله ويزيدوا ما شاء الله قالوا حددنا أسحاب المرشاة جميعا معاذة مع الشامس قالوا حددني الأبي عن ختال بهذا السندي مثلاهم فلو محمد بن مهند ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعف قال متى عدون محمد بن جعف الآن غنر ثقب بن غنر لأنه كان ينفل مساءلة على شيخه ابن جعف فهنضر بلغة المبكة المشاغبة ولازم محمد بن جعف في عشرين سنة ان الشرطه كان زوج عمي تصور ان بيكون زوج هو اخو البيتك راجل عادل في امير مؤمن شرط الحبيب هل تستفيد يا بنت كل هؤلاء كده ها الله راجل يتزوج الراجل الشفيع عشان يقف على كتب الشف لما ماش رجل آخر تزوجي براد عمر رادة معنى ليه عارف كنت عمر يقومون ليش شو سينا همان مش همان عارفين نهي من تاني فيه من كده تعالى باعي زوجت عشان عندها عمر زوجت عشان عندها سينا عشان تنفيق عليك زوجت مان مان يجدين همان بالنسبة وين كان الجائزة فيه همان في هما في قيمه الزيدان وفيهما ما عند رسول صلى الله عليه وسلم في قبه قيمت وقمران مولى المستعصم يقول حدثنا محمد بن المخنم ابن بشاش قال محمد المزاح فضل قال حدثنا عن عمرو عن عمرو بن مرة عبد الرحمن فهي طيب الطريق له ما دخلت ها؟ <تصفيق> جميل اعنات الرحمن <عبدالعبان> النبيل <تصفيق> فلما اخبر احدون ان هو قال ان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الا قيل اسمع على المشروع في الاسماء دي وهي اخبر عليه صلى فإنها حدثت أن اللي فيه على السلام دخل بيتي وما بيت في مكة فصلى الزمانية وقعها ما رأيته صلى صلاةً قد أخذ فمينه ويبقى أنه كان يتم الرفوع والسجن زي وليس هنا ما صلق الملك عدد وصلنا صلاة فيه يلغب بعد كيلة واضب على الثمانية والعشر والإسماء يلغب لا ممكن يطول ما رأيته أنه ما يمشيش مع السجن ومع ذلك يتم السجود الزمانية ولم يظهر إبن بشار في حديث قولاتها قالوا حدثت وحدثت لحضرة محمد ابن السلام من المرعدين قال أخبرنا عبد الله بن أهل أبو محمد فقيم مصر قال أخبرنا يونس وبيزيد أيل حبيبني الشهاد قالوا حدثتني أو حدثتني ابن عبد الله ابن الحارث ابن أبا عبد الله ابن الحارث ابن نوبة قال أسألته وحرسته على أن أجد أحدا من الناس استغرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اا شرب عصا تطبخ كلامي الاحد يحدثني من ذلك غير ان ام هل بنت ابي طالب اخبرتني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بعد ما انقطع النهار يوم الفطر اتي مسوي فستر عليه وقد سمعوا ثم طلب رجع على ثمانيه وعشره لا فيها اطول أو أورقعه ومسجوده كل ذلك من التقارب قالت فلم أره وسنحها قرمه ولا بعده قال المراضي عن يونس ولم يقل أخبره فلحدثنا لا يحيى وليحيى فلطبط على مالك عن أبي النظر وسائل مولى أبي نومية مولى عمر بن عبيل قال أن مولك مولى أمي بنت أبي طاب أنه سمع عظمهاني بنت أبي طالبي تقول ذهبت إلى رسول الله عليه عم الصلاة عمل فتح وجدته يبتسم عمل فتح كان الثاني تمانية تمانية ولا عصب ما العصب كانت هيا حدث الوجن حدث الوجن من سنة الأولى كان يبتسم مع أبوه سنة الأولى حول سنه بيقول ان تبوس رجلك عملها بالصلاه على النبي سن توقع الاستاذ صح برحمه الدكتور محمد خامس اهو ما شاء الله وخير الصرفاء الشرب والحديبه الشرب فالحمد لله يحيي على مالك على ابن رجب ان مروه مولى مهان بن ابي طالب اخبره طيب أخبروا أنه سمع مهالك بنت تقول يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عاما فتح فجدت بأخسر وفاقمت ابن الدروح أصدروا بفضيله قالت فسلمت فقال من هبي قلت أم هالك بنت أبي قال مرحبا بأم هالك فلما قرر من رسله قام بص الله ثمانيا ركع في ثوب المحن يعني متوشحاً به على عنقه حولتان قال قلتها في ذاك اضطرت فاحمد بتوجيه واحد فلما وصلت قلت يا رسول الله جاء ابن امي علي بن وهو ابن امها وابيها ولكن ذكرت يا ابن امي علي اعمللاش ده راح جاء من عمي عليه عبد قد رجل او فلان ابن مبارك من اقاربه لا يريد ان يؤدي له يريد ان يؤدي فقال رسول صلى الله عليه وسلم قد اجلنا بنجر قيلا امها قد جمع يعني اعتبرنا امانه اعتبرنا امانه وهو موضع جائز قد اجرب من ادى اياه ام هام قالت انه هله وذلك رحمان قال حدثني حجه ابن الشهر حجات ابن الشهر وانا وحاج ابن يوسف على ورقه الامير الجليل بس انا معروف ابن الشهر الامير الجليل ليس ذو في اتفق مع الأمير الجائر في باسم واسم لكن هذا الثقة وذا كان الجائر معناه الظالم الثاني الأمير يعني أعلى منه يعني أقدم منه زمن وحداج بن الشعر هذا شيخ الإمام قال حدد حددنا حددنا حداج بن الشعر قال حددنا معلم الناس العم قال حددنا وعيد ابن خالد عن جعفة بن محمد عن عن أبي نورة مولى عقيد عن أمهارك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر بي في في عام الفترة ثمانية ثوب واحد قد خانف ميزة من في الجواز هذا صدر من واحد إذا كان الإنسان ليس عنده تهاب إذا كان ضيئا شده الإنسان على حق طويل إذا كان طويلا يعني متوشحا بيه بخالفة بين الغرفين ويُعقد في المنطقة فيُستر هداني العديقان يُسترون فأنا حدثنا عبد الله بن محمد بن اسمه بباك فأنا حدثنا مهدي وابن ميمون فأنا حدثنا واصل نوزة أبي عيين عن يحيى ابن عحطي عن يحيى ابن عمار أو يعمر عن أبي الأسود الدؤلي البصري الذي اشتغر عند الناس أنه وضع علم النحو بأمر أنه المؤمنين عليهم ونظرنا عنه وهو ثقة الخاضر وخضر عن أبي دل ومن أبيات المعروفة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عارا عليك إذا فعلت عظيمه في الكلابات الجميلة دلت على أنفسح وفيها موعدة تأديم لا تنعى خرق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عار الأبيض طويلة ورد مطلع أنا بلاسة دؤالي أنا بذلل عن أبيض أن أوقات يصبح عن كل سلامة من أحدهم صادقة وكل تسبعة صادقة وكل تحميلة. تحميلة صادقة وكل تهليلة صادقة وكل تكبيرة صادقة وعمر بمعروف صدقة ونالوا العمونكة بصدقة ويجزئوا من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى الأمر بالمعروف اللي عموكة من هواجب فما ينبشى عنه صواد الضحى مستحب كامل معنا في هذا وهذا الأمر المعروف من هواجب لازم يكون به وفي هذا لا يسعى السفوت عنه لابد من القيام ولا يمز فيه ركاعة فهم إنما تبزي ركاعة فهم من الكامل المستحى من الكامل المستحى قال لنا حدثنا شعبانه من الغروف قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا أبو الدياح قال حدثني أبو رحمان نهدي أبو رحمان نهدي عن نبي هرائي وقال وصاني حليلي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نصيام ثلاثة أيام بنتشم وركعتها موحى وهني أتي رقباً أن أنا أأمني أو أرقدم قال حدثنا على محمد بن المثنى وابن وشار قالوا حدثنا محمد بن سعفر قالوا حدثنا على شعوب عن عباس ألد وغيرين وأبي شنف أصبعين قال سمعنا فارثمان أهدي يحدث عن نبي ورية عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثلين. قالوا حدثني سليماني في معبد قالوا حدثنا معلّة بن أسف قالوا حدثنا عبد العزيز بن مختار وابن فلخل عن عبد الله بن دانان قالوا حدثني أبو رفع الصائص قال سمانة أزوري ربناه قال أو صامي خليلي أبو قاسم بثلاثين فتكروا مثل حديث أبي عثمان عن أبي رفع قالوا حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رفع قالوا حدثنا ابن أبي فديد عن الضحاة ابن رخمان عن إبراهيم ابن عبدالله بن حليم عن أبي مضى مولى عن أبي الدرداء والأوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم متلافين لن أدعون ما عشت بالصياب متلافة أيام من كل شهر وصل الله وصلاة, وصلاة الضحى ومأن لا أنم حتى أمترا لهذا من هذا الباب وقد سمق قبله أي بابي ها؟ جميل هنا سؤال يقول هل عدم تحقيق الشرط في البيئ يكون مسوغا من فسخ العقل؟ أجل إذا كان الشرط يؤثر في البيع أو في التنبيه أو في الإجار فلا هذا مسوغ من فسخ العقل إذا كان الشرط الشرطي كمالي الشرطي كمالي مثل ايه؟ مثل اشتراض يا مثل الحملاء في المدينة هذا شرط كمان لا يؤثر فهناك شرط يؤثر هناك شرط لا يؤثر شرط يؤثر مثل ايه مثل ما ذكرنا في القصة العائشة واحد يقول لك انا واجيرك الشرط بس بشرط لن تسكن فيه هذا لا يؤثر هزوجك المرأة من الشرط لأقلق عشرة هذا مؤثر والله زي. السؤال الثاني يقول صلاة الله في المسجد او البيت اذا كنت انت في المسجد وفي اول نهار صوت فتح الجلسة سبحت الله الله صلاة في المسجد صلاة في المسجد لا تدخل حتى تصدر وما دخل في المسجد تنسل وصلاة كبير خير عظيم وفي بارك ونطر وصلاة النفيرة في البيت كرسان ويسا الله في الأكلاف المسجد وسبع عشرين مال بالله الله و الحمد سبحانك الله و الحمد الله